جيل د ب ع جينا لزيارتك ا ل ر و ت ح ن ا دعينتين و ا ل ل ي ط م ر م ش ي العين يغرق الخدين ا نوح يا موسى بعد ب ي ن ا يزيد صاحت الكفين رجعت الصوبين من اجل موت نسب دم ل و ر ي د جنب م ص ا ب و ف ع ت ا ب ه ل ع ن اتباع ش م ر و ي ز ي د ن ل ت ف ج ر فينا ما نرجع عبد ي ا موسيت 「كل سنه بحضرتك وين لزيارتك ج د ت هالشيعه جدد البيعه ا د م ع منها يسيل فسرها الجبال ما تهم الارهاب يا بنتاح الباب ما تهم ي س ي و ف ما تخشى النبال خل ض ح ي نحور عالضريح نذور عبد ما ي ه م و ن أ ش ب ا ح الرجال ق ل تفجير ب ي ن ا ما نرجع بيه 「كل سنه بحضرتك 銀で زيارتك يا موسى ت غ د ا د ح ز ن بين ازداد والضريحك ع ت ن ى حتى الرضيع تثق زوار تهتف ل ا ن ص ا ر ب د و يا موسى ل ك جمح تبيع مايهمنا الخوف على ضريحي ل ط و ب لابس الايمان يا موسى تريح ل ت ف ج ر بينما نرجع ع ي ي ا موسى 「うるせない」「ふるせない」「ふるせない」「ふブせない」「ふるせない」「ふるなふるな في الحر يذرف دموع الحزن على الغريب نوح ويانه روح دبلانه نادي ب ش ق ة حزن موسى الحبيب واحنا أ ن ص ا ر ك ن ع ت ن ي ل دارك نرطم عل ى الهامون ع ل النحيب التفجير فينا ما نرجع ابيت ويا موسى ا ل ه ن د س ة ا ل ص و ت ي ة و ا ل ت و ز ي ع محمد ا ل ع ذ ا ر ي اداء الردود ا الحسيني سيان الشمري الكلمات للشاعر الحسيني محمد غاوي عتنت ل ح ا ض ر ه زينه ف الحوره تدر ف دموع الحزين على الغريب تنوح ويانه وروح ذبلانه نادي ب ش ق ة حزن موسى الحبيب